في نفسه ودرسه وهذا الفصل الثالث يتعلق في اداب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقتي يعني في اثناء الدرس وعرفنا انه ذكر فيه عشر نوعا أي من الاداب اي من الاداب وبدا فيما يتعلق بالاخلاص في تعليمهم كذلك قصد نشر العلم قال الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى وعرفنا ان العلم عبادة والتعليم كذلك عبادة وكل عبادة لا بد فيها من شرط صحتها وما يترتب عليها من ثواب وبركه ومن ذلك لا بد فيها من من الاخلاص وهذا هو الاصل وذكر وعطف عليه ما يتعلق به العلم والتعليم على جهه الخصوص قالوا نشر العلم يعني نشر العلم واحياء الشرع والدب عن الشرع والطعن في البدعه ونحو ذلك كل ذلك لا يقذح في الاخلاص لله عز وجل ونشر العلم واحياء الشرع ودوام ظهور الحق وغمول الباطل ودوام خير الأمة بكثره علمائها وهذا كله داخل في في نشر العلم وبثه واغتنام ثوابه يعني اذا تثلوا ما علمهم وعملوا به اعتقادا وقولا وعملا حينئذ يكون من الدال على على الخير حينئذ يكون كفاعله وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركه دعائهم له وترحمهم عليه كل ذلك لو لو لا يكون منافيا للاخلاص ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى واحكامه فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين واعلى درجات المؤمنين وكل ذلك يمكن ان يكون تفصيلا لقوله ونشر العلم بمعنى انه ينوي خلاصه الاخلاص لله عز وجل اي ارادته وجه الله تعالى وكذلك نشر العلم ونشر العلم يترتب عليه احياء الشرع ودوام ظهور الحق الى اخر ما ذكره رحم الله تعالى ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدللا على ذلك إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمله في جحرها يصلون على معلم الناس الخير لعمر ما هذا إلا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم ما هذا إلا منصب جسيم عرفنا منصب على وزن مسرد اي علو ورفعه وجسيم المراد به انه عظيم قال جسم الشيء إذا اذا وإن وان نيله هي حصوله واصابته وبلغ منه مقصوده ونال منه مطلوبه لفوز عظيم وفوز النجات والظفر بالخير وقوله لعمري عرفنا أن هذه الكلمة قد تجري على لسانه العرب وقد يراد بها قسم قد لا يراد بها القسم فاذا اريد بها قسم احد لا لا يجوز ولانه قسم بغير الله تعالى لأن العمر لغة في العمر العمر والعمر بمعنى واحد او حياته ولذلك فسرها ابن عباس العمر لعيشك لحياتك ما كان بجهه الباري جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته واما المخلوق والعصر في فيه عدم استعمال هذه الكلمه لكن جرى في لسان العرب انهم خلصوها إلى ما يتعلق بكلمه جارية على على اللسان ولا يقصد بها القسم كما مر معنى ذلك فيما فيما سبق وكذلك مر كلام القرطبي في تفسيره فيما يتعلق بقوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون وهذا انكار من الباريد لو على قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم او بلوط عليه السلام اقسم من البالغ لوعله يقسم ما يشاء من مخلوقاته واما ما يتعلق بي المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى قال النووي رحمه الله تعالى شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم افلح وأبيه ان صدق افلح ان صدق افلح وأبيه وهذه على الروايه عليه وابيه الواو والقسم هل اقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله تعالى الجواب لا قطع انما هذه جرت كلمة كذ على على الالتينتي ولا يراد بها القسم قال النووي هذا مما جرت عادتهم أن يسالوا عن الجواب عنه يعني هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم اذا عندنا نص قاطع في مساله انه لا يجوز الحالف بغير الله تعالى فإذا جاء مظاهرهم حلف بغير الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا من من تاويله تاويل واجب بمعنى انه لا يجعل هذا اصلا أو يجعل صارفا للنهي بل للعصر التحريم ويبقى على اصله ومثل هذه الاحاديث تعتبر من المتشابه فتحمل على الأصول لذلك قال اهل العلم قضايا الاعيان تحمل على قواعد الشرع قضايا الاعيان كهذه تحمل على قواعد الشرع والاصول المحكمات هي التي تكون عمده في الاحكام الشرعيه اللاسيمه فيما يتعلق بباب المعتقد قال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وجوابه ان قوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ليس حلفا فالرجوع على أنه ليس ليس من قبيل الحلف وانما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من اعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي في هذه المساله ان يذن لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بغير الله تعالى انما نقول هذه كلمة جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم موافقه للسان العرب لكن غيره ينظر فيه باعتباري هل قصد الحلف او لا قصد الحلف لا شك انه وقع في المنهي بل الاصر اذا لم تكن هذه الكلمه معهوده في لسان العرب يعني في زمنه فالاصر المنع منها هل يدل لا يقول ان قال استعمل هذه الكلمه بناء على أن العرب تستعمل هذه الكلمه وتجريها على اللسان ولم تقصد الحلف هل يدل نقول اين العرب الآن؟ لا يوجد عرب انما تجري على الفصيح الموافق لي للشرع وإذا كان كذلك في الاصل المنع من هذه الكلمه فلا تستعمل اما ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان جاري على سنه العرب ان يذن يوجه بهذا التوجيه ولا يقول النقائل استعملوها ولا اقصد بها ماذا الحلف بغير الله تعالى قال وقيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله اعلم هكذا وجه النووي رحمه الله تعالى هذه الروايه بوجهين الاول نقول انها ليست من الحلف ثانيا انها حلف ولكنه قبله قبل النهي هذا او ذاك كلاهما صحيح بمعنى انه لا يجعل هذا النص مخالفا للاصل العام بناء على قاعده المتشابه محمول على المحكم والمحكم الذي دلت عليه النصوص هو تحريم الحلف بغير الله تعالى إذا جاء نص ظاهره انه حلف بغير الله تعالى حينئذ نقول هذا محمول على على القاعده وهكذا يوجه سائل الاحاديث سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من قولي الصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال ويحمل هذا كذلك على مثل قولك أمك ورغم انفق تربت يمينك ولم يقصد بهذا الدعاء الذي يجري على الالسنه بلا ارادتي الدعاء قال المصنف رحمه الله تعالى لعمر ما هذا الا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته السعادة سعاده معلوم النهول الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر هذا الأصل انما المسعاد يسعاد من شيء هو شر على العبد وهنا السعاده من القواطع والمكدرات ومما يوجب حرمانه العلم وما يترتب عليه من الفوائد العظام المذكوره فيما سبق وغيرها وكذلك من من فوائده وهذا ضمن الاستعانه للمصنف رحمه الله تعالى اشاره إلى أن هذا المنصب الجسيم يعوق عنه وعن الوصول اليه آفات يعني فيه هذا التعبير من المصنف رحمه الله تعالى اشاره ومغزى انه سعاده من هذه الامور المذكوره بناء على أن المنصب الجسيم الذي هو التعليم وما يترتب عليه من الفائد العظام الدنيا والآخرة أنه قد يعوق عنه عن الوصول اليه افات منها ما يعود إلى الى الى الباطن عن الانسان حيث هو انسان ومنها ما يعود إلى الى الظاهر أي الى الى خارجه يعني ثم أسباب ثم موانع هذه الاسباب قد تكون من ذات الانسان باطنا او ظاهرا وثم موانع وقواطع تكون من خارجه يعني من تاثيرات الواقع سواء كان من جهه الناس أو من من غيره وهذا شان عام فيما يتعلق به بالعلم وغيره وقوله قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وخواته هذه تعم الجميع في الجملة يعني تعم الأسباب الداخلة التي تكون من شان الانسان كتعلقه بالدنيا ونحوها ويكون من شان من يتعلق بالخارج كاصدقاء السوء الاساء السونحذان هذه قواطع وكذلك ما يكون من شان الانسان كذلك يسمى قاطعه وكل منهما يستعمل في في الاخر كان منقيم الرحمن تعالى يميز بين العلائق والعوائق كما سياتي تعم الجميع فيه بالجمله وقواطع جمع قاطع من قطع الشيء يقطعه قطعا ومنه الأقطع المقطوع اليد اذا تقطعه بمعنى ماذا انه تبعده كليا عن العلم وكذلك الشأن في التعلي في التعلم ان هذه القواطع كما ذكرنا السابق الاداب التي ذكرها المصنفون رحمه الله ليست خاصه بالعالم فهي دم هي يعني حب الدنيا هذا يختص بالعلماء فقط وطلاب لا يحبون الدنيا عين يريد تكون هذه تكون عامة فما فاذكره في علماء كذلك والشأن في غيرهم فالعموم المسلمين يكون كذلك فهذه القواطع تصرف العبده عن طريق الخير مطلقا تقطعه والمكدرات هذه تؤكد صفوه بمعنى انه يكون باقيا على الطلب مثلا لكنه بقوه بضعف والقواطع تقطعه بالكليه هذا شان عام فيما يتعلق بالاسباب الباطنه او الاسباب الظاهره ولذلك قد يطلب العلم ثم يقاطع عنه بالكلية كذلك وجود يصرفه صالف سواء كان من قلبه او من خارجا وقد يطلب العلم ويبقى على على ضعف على على ضعف ثم تأثير عليه لكن لا يكون قاطع انما يكون من المكدرات اذا قطع في قول قواطعه يشير الى ان ثما اسبابا تقطع التعليم وتقطع كذلك طالب العلم هنئذ يكون من من التمام هنئذ لا يلقى متعلما ولا يبقى معلما ولذلك قال منه الأقطع المقطوع اليد وقطع الغيث احتبس وقطع النهر جف أو حبس والمكدرات جمع مكدر فاعل ماخوذ ما من الكدر أو الكدري ماخوذ ما من الكدر وهو ضد الصفو قال في المصباح كدر الماء كدرا من باب تعب زال صفاؤه فهو كدر وكدرا يعني ياتي على الوزنين وتكدر كلها بمعنى ويتعدى بالتضعيف فيقال كدرته وحرمه الشيء يحرمه حرمانا لذا منعه اياه والمنع قد يكون كليا وقد يكون على جهة التمام على جهتي تمام وفواته قالوا فات يفوت فوتا وفات الأمر والاصل فات وقت فعله ومنه فاتت الصلاه يعني خرج وقتها يعني لم يتمكن من من تحصيلها ولم تفعل فيه وفاته شيء اعوزه اذا هذه كلها متقاربه المعاني قواطع والمكدرات وما يوجب الحرمان والفوات لكنها على قسمين منها ما يدل على الانقطاع الكلي ومنها ما لا يدل على انقطاع الكلي وانما يدل على على الضعف وهذا الواقع يشهد, يشهد لذلك بمعنى أن المتعلم قد انقطع عن طلب العلم مطلقا انصرف اما بوظيفه اما بزوجه اما بشيء اخر من امور الدنيا فيترك التعلم كذلك يقع هذا اذا هذا انصرف انقطعا عن العلم الكلي وقد يبقى لكنه على مضض وعلى ضعف ولكنه لم يقطع العلم ولم يقطع عنه كذلك التعليم اما ان يصرف عنه بالكليه واما ان يكون على على ضعف وكل منهما يكون بسبب العلائق أو العوائق قال ابن قيم رحمه الله تعالى في الفوائد وأما العوائق فهي انواع المخالفات ظاهرها وباطنها انواع المخالفات يعني كل ما يخالف الشرع ومعلوم ما يخالف الشرع قد يكون اعتقادا وقد يكون قولا باللسان وقد يكون عملا بالجوارح والاركان معصية تكون على هذه الثلاث كما أنها داخلة في مفهوم الايمان كذلك يعتريها وصف العصيان بل يعتريها وصف الكفر كما يكون بالاعتقال يكون باللسان يكون بعمل الجوارح والاركان صحيح ام لا اذا المعصية كذلك المعصيه جنس تحمل كفره وزياده هليد تكون بالقلب وتكون باللسان وكذلك تكون بالجوارح والاركان هنيد قال العوائق انواع المخالفات مطلقا دون تفصيل ظاهرها وباطنها اذا المعصية قد تكون باطنه كامر في النفس من الحسد وسوء الظن ونحوه ذلك وقد تكون المعصيه ظاهره كان يتكلم بالفحش واللعن والسب ونحوه ذلك وقد يكون بي بالفعل قال فانها اي هذه المخالفات سواء كانت الظاهره أو باطنه فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعوقه يعني عاقه الشيد منعه وتقطع عليه طريقه وهي ثلاثه أمور ثلاثه أمور الباطنه والظاهرة تكون ثلاثة أمور شرك وبدعه ومعصيه شرك وبدعه ومعصيه يعني جنس المعاصي والمخالفات مرده الى هذه الثلاثه الانواع اما يكون من قبيل الشرك أكبر أو اصغر والبدعه وكذلك المعصية فيزول عائق الشرك كيف يزول عائق الشرك بماذا بتجريد التوحيد إذا جرد التوحيد اعظم مفسده تتعلق بالقلب هو الشرك بالله كذلك الشرك بالله اعظم ذنب عصى الله تعالى به لانه يفارق الدين يفارق الاسلام كل من وقع في الشرك الأكبر فليس بمسلم هذا الاصل المطرد بل هو المحكم من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه رضي الله تعالى عنه فاذا كان متعلما وهو متلبس بالشرك إذا كان معلما وهو متلبس به بالشرك هنيد هذا اعظم مقاطع ولو استمر في الطلب أو التعليم قال فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد يعني يجرد التوحيد لله تعالى وعائق البدعه يزول بماذا بتحقيق السنة تمسك به بالسنه وعائق المعصيه بتصحيح التوبة وقال بتصحيح التوبه لم يقل بماذا الا يقع في المعصيه لان ذم شان المسلم من شان بني ادم انه ان يقع في المعصيه ولابد لكن إذا وقع يتوب ويصحح التوبه يعني تكون على جادتي كتابي والسنه توبة النصوح قالوا هذه العوائق من الشرك والبدعه والمعاصيه لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة حينئذ تظهر له هذه العوائق ويحصل بتعويقها له بحسب قوه سيره وتجرده للسفر بمعنى أنه اذا كان مسلما واراد أن يتحقق بوصف الايمان والاسلام حينئذ جاءت هذه النزغات اما أن النفس تميله الشيطان يوسوس له او يوحي اليه بشرك او بدعه او معصيه هنيدن الصراع كلما زاد الإيمان زاد الصراع مع الشيطان الشيطان يوحي اليه بواحد من هذه الامور الثلاثه بحسب ما يتمكن من الوصول اليه قد يتوصل اليه اولا بمعصيه ثم يرقيه الى بدعه ثم يرقيه الى الوقوع في والشرك هكذا يتدرج عليه ومعه بالاسهل والا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها يعني خفاياها ومن يقطع عليها يعني الذي كما قال في موضع آخر من الذي يعرف الغفله الذي لم يعرف الغفلة لم يدخل في الغفله لن يستطيع أن يفسر معنى الغفلة والذي ما زال في الغفله لا يستطيع أن يفسر الغفله إنما الذي كان في غفله وتابه ورجع وخرج عن طريق الغفلة حينئذ عرف حقيقة الغفله أما الذي لم يجرب الشيء لا يستطيع ان يصفه والذي يكون داخلا فيه من منغمسا لا يستطيع ان يحقق وصفهم وانما اذا خرج منه وتاب حينئذ عرف ذلك فالذي يكون على على جاده الايمان ورد ان يتحقق بصراعي الاسلام حينئذ يعتريه الشيطان اما الذي لا يكون مسلما ان باذن الله يتاتى له الشيطان لا يتاتى له الشيطان كما قال ابن عباس في قولي اليهود انهم لا يوسوس لهم الشيطان في صلاتهم قال ما يفعل بالبيت الخريب هو خربان اصلا ما. ماذا يصنع يوسوس له في ماذا أما المسلم الذي هو صاحب الدين وصاحب الايمان ويسعى ان يكون من الخاشعين في صلاته هو الذي ياتيه الشيطان اذا هذا ما يتعلق بي بالعوائق قال واما العلائق العوائق هذه امور خارجه وقد تكون باطنه واما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب من دون الله ما تعلق به قلب دون الله ورسوله من ملذات الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم العلائق هذا جمع علاقه او علاقه بالفتح او بالكسر على خلاف في المحسوس والمعنوي فان هذه مردها إلى الى القلب كل ما كان يتعلق به القلب حين يمرده الى العلاء والعوائق الاصل انها تكون خارجته تكون خارجته فالاص باصحاب السوء مثلا من العوائق وحب الدنيا الذي يكون بالقلب هذا من العلى هذا الامر وقد يطلق بعضه على على الاخر قال رحمه الله تعالى ولا سبيل له الى قطع هذه الأمور الثلاثه ورضى إلا بقوه التعلق بالمطلب الاعلى يعني لا يمكن ان أن ان يتحرر من تعلقي بالدنيا وملذها إلا بماذا الا بقوه التعلق بالمطلب الاعلى سواء كان الباري جل وعلا او الجنه ونحو ذلك وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع دون ان يتعلق بالمطلوب ممتنع فإن النفس لا تترك مالوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه واثر عندها منهم وكلما قوى تعلق بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره وكذا بالعكس بمعنى أنه يؤثر حب الدنيا على حب الله تعالى أو العكس هذا او ذاك الذي يقوى هو الذي يكون له الغلبه فإذا قوي حب الدنيا في القلب حينئذ قدمه على ماذا على ما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان تعلق بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم قدمه على حب الدنيا اذا آثر أحد الحبين على الاخر متى يكون ذلك إذا كانت له القوه هل الضابط الشأن في هذا المحل قال رحمه الله والتعلق بالمطلوب هو شده الرغبة فيه هذا المراد به وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه اذا هذه ما يتعلق بالعلايق والعوائق ايهما أصر في مجانبة المرء أو المسلم أو العالم أو المتعلم لها قال في المدارج والأصل هو قطع علائق الباطن يعني الاصل فساد يكون في الباطن وامال الفساد الخارجي من قول أو عمل فهو تابع لي للباطن الا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اذا صلاح الباطن هو الاصل وفساد الباطن هو الاصل حينئذ اذا اراد العنايه بالصلاح والإصلاح يكون بالقلب وإذا اراد إزالة الفساد والإفساد ان لم يكون ابتداءا به بالقلب هذا هو الاصل الذي ينصب عليه العمل والاصل هو قطع علائق الباطن فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر يعني المال يعتبر من الأسباب المانعه هذا الاصل في المال فتنه هينئذ لو كان القلب متعلقا به اجتمع الباطن والظاهر صحيح إذا كان المال بكثره طبعا إذا كان المال بكثره في اليد وتعلق به القلب يعني حبه حبا جمنا هينئذ يجتمع الأمران لكن لو كان القلب زاهدا في المال وكان المال في اليد هل يضره الجواب لا اذا الاصل ماذا الاصل الباطن فاذا كان المال في اليد ولو كثر ولم يتعلق به الباطن لا يؤثر فيه هذا الأصل قال ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء يعني لو حب المال ودائما يتخيل لو كان معه مال لفعل وفعل واذا اضمر في نفسه معاصي لو كان المال معه ياثم او لو ياثم رجل ليس عنده مال قال لو عندي مال لفعلته فعلتهم الى المنكرات ياثم او لا ياثم, يأثم والمال ليس بيدي اذن صار مناط الحكم ما هو الباطن مناط الحكم الحكم هو الباطن اذا الاصل هو صلاح الباطن وما يتعلق بالأسباب الخارجية هذه بحسب قوة صلاح الباطن وضعفه اذا ضعف الباطن حينئذ الماله صار في يده ويتعلق به قيل للإمام أحمد ان يكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار ال1000 دينار يعني كانت كثيره اذاك الزمان يعني عنده مال كثير قال نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقص ومعلوم ان الفرح والحزن هذا محل القلب هذا الأصل فيه إذا كان المال في يدك ولا تفرح بزيادته ولا تحزن إذا فات شيء منه أو كله حينئذ هذا يعتبر زاهدا يعتبر زاهدا ولهذا كان الصحابه أزهد الامه مع ما بايديهم من الاموال وقيل لسفيان الثوري ان يكون المال زاهدا قال نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر وان نقص شكر وصبر وإنما يحمد قطع العلايق الظاهره في موضعين يعني ما يتعلق بالمال والزوجة والأصحاب والاخري هذه تسمى قواطع خارجيه قال يحمد قطع العلايق الظاهره في موضعين حيث يخاف منها ضرر في دينه يعني متى تفرح بأن المال ليس في يدك إذا كان فيك ضعف وتعلم أنه لو وجد المال حينئذ صار ماذا صار محكومه فحسب أو على حسب شخصية قوة الشخص هي التي لها دور في هذه المساله فإذا كان يعلم من نفسه أنه لو وجد المال صار فيه ضعف فانقاد للمال ولم يجعل المال تحت يده حينئذ هذا يخشى منه فيترك يبتعد عنه واما إذا علم أنه يتحكم في المال ولا يحكمه المال ان هذا لا باس به لا سيما كان يستعمل في طاعه الله تعالى قال يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين حيث يخاف منها ضررا في دينه أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحه مصلحة راجحه ان اذا يخشى من المال ويخشى من غيره قال والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على صراط تمنعه من العبور وهي كلاليب الشهوات والشبهات وان يضره ما تعلق به بعدها يعني أهم شيء هو العناية بالشبهات وطردها وكذلك الشهوات وطردها قال رحمه الله تعالى طالب النفوذ إلى الله والدال الاخره بل والى كل علم وصناعه ورئاسة بحيث يكون راسا في ذلك مقتدى به فيه يحتاج إلى امور يعني كل من طلب رئاسه دنيويه او دينيه يعني لو اراد طالب العلم يكون عالما لو اراد أن يكون اماما هل هذه نيه فاسده على حسب ما, ما يريد يعني قد تكون نيه صحيحه وقد تكون نيه فاسده اذا رد ان يكون واصلا الى هذه المرحلة فهل كل من أراد شيئا وصل اليه جواب لا اذ لا بد من أمور باطنه وأمور ظاهره قال يحتاج اولا أن يكون شجاعا أن يكون شجاعا أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه وهم الشيء ذهب إلى غيره غير مقهور تحت سلطان تخيله يعني لا يكون جاليا وراء الاوهام ولابد بد ان يتصف بصفه الشجاعه والجبان حينئذ لا يصل ولابد بد أن يكون مقداما أن الشجاع قد لا يقدم انما قد يتخوف حاكما على وهمه يعني يكون ماذا يكون متجردا للحق غير مقهور تحت سلطان تخيله زاهدا في كل ما سوى مطلوبه مطلوبه محدد هدف عاشقا لما توجه اليه لان شيذا احبه اثره على غيره كما مره فاذا احب العلم اثره على غيره واذا كان يسوي بين العلم وطلب العلم وبين غيره حينئذ لم يفرد العلم بالمحبه فلن, فلن يحصل شيء إذا كان يسوي بين طلب العلم بين محبة العلم ومحبه غيره من امور الدنيا هنئذ لن يحصل العلم متى يحصل العلم اذا كان عاشقا ومعلوم أن العشق والافراط في المحبه افراط به في المحبه فاذا احبه قدمه على على غيره ومتى ما على غيره دل على أنه احب شيء الى قلبه هذا لا اصرفي وإذا كان يقدم امور الدنيا على العلم دل على أنه لا قيمه للعلم عنده ولا قيمه للعلم عنده ولو تلبس به قال عاشقا لما توجه اليه عارفا بطريق الوصول اليه لابد ان تعرف كيف تصل سواء كان في الامور الدينيه والامور الدنيويه اذ كل شيء غايه وهدف لابد ان كله طريق موصل اليه سامل كل شيء تريد ان تصل اليه لابد من خطة لابد من من رسم لي طريقه تصل بها إليه فالذي يريد أن يكون مقتدى به عالما لابد مما لابد من طريقته إذا لم يكن له طريقه واضحه بين لن يصلن لن يصل البته مطلقا لانه نزه مغشريا للتابيدي قال عارفا بطريق الوصول اليه والطرق القواطع عنه ما الذي يصرف ما الذي يمنع هنا لابد من معرفته <تصفيق> هذا وذاك مقدام الهمه هم المراد بها الاراده الجازمه اراده جازمه تطلق على العزم القوي قالوا همته عاليه ثابت الجاش يعني القلب النفس لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذ بمعنى لان كل كل سائل لابد أن يوجد له من شياطين الانس والجن ما يعوقه لما تفعل لما كذا مخذلون هنا اذا لم يكن له إذا استجاب لهؤلاء قطعه وإذا كان لا يبالي حينئذ هذا الذي ينجو حتى في طلب العلم تجد من يعيق كثيرا من, طلب من طلبة العلم في التحصيل وكذلك في التعليم الناس ليسوا بحاجه إلى كذا متى تتصدر متى الى متى انت تحفظ والى متى انت تقرا الى اخره هذا كله من وسوسه الشيطان ومما يوحيه شياطين الانس كثير السكون دائما الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم قائما بما يحتاج اليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات شعاره الصبر وراحته تعب محبا لمكالم الأخلاق حافظا لوقته هذا كله يعتبر من ماذا يعتبر من الأمور المعينه إلى الوصول إلى الغايه والحكم عام كما قال رحمه الله تعالى هنا سواء كان فيما يتعلق بامور الدنيا أو بامور الدين قال حافظا لوقته حافظا لوقته هذا راس مال العبد مسلم مطلقا وطالب العلم على على جهة الخصوص فالوقت هو عمرك لا يخالط الناس الا على حذر مخالطه الناس هذه سم قاتل لا يخالط الناس الا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحبه بينهم رايت الطائر اذا رميت له شيء من الحب ياتي يلتقط يمشي صحيح انت هكذا هذا تشبيه مقيم ورحمه الله تعالى حسنا لان الخلطه بالناس هذه مفسده للقلب ومفسده للظاهر <تصفيق> قائما على نفسه بالرغبة والرهبه طامعا في نتائج اختصاصه على بني جنسه غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون وملاكه ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب اذا أراد رحمه تعالى أن يبين أن كل من اراد ان يصل إلى العلم الصحيح وان يكون اماما المقتدى به أو معلما ونحو ذلك لابد من طريق موصل إلى الى ذلك ولابد من أمور لابد من السعين بها بعد استعانه بالله تعالى ليصل إلى ذلك وليس المراد ان طالب العلم كلما وجد في حلقه أو أخذ كتابا حينئذ صار من طلبة العلم وسيصل إلى بغيته الأمر ليس كذلك قال رحمه الله تعالى الثاني من الاداب المتعلقه بالعالم مع طلبته وفي حلقته الا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته فان حسن النية مرجوم له ببركه العلم يعني اذا علم ان الطالب لم يكن ذانيه حسنه الادب الاول يتعلق بنيتي في التعليم من جهه الاخلاص وما يتعلق به الادب الثاني يتعلق بي اختيار الطالب يعلم من هل كل طالب يقبل تعليمه لا شك انه ليس كذلك ليس على اطلاقي لكن فيما يتعلق بالنيه الاصل بطالب العلم أن ينوي ان ينوي بطلب العلم وجه الله تعالى ولا شك أنه قد يزيد على تلك النيه ما يتعلق بنشر العلم واحياء الشرع الى اخره فليس هذا معارضا له للاخلاص لكن هنا فيما يتعلق به المعلم إذا علم وظهر له من طالب العلم انه لم ينوي نيه صالحه فلا يمتنع من تعليمه قال الموردي اعلم أن المتعلمين ضربان مستدعا وطالب مستدع يعني مطلوب يعني عالم يرى طالب علم يرى شخصا حاذقا ذكيا فيقول له لما لا تطلب العلم هذا مطلوب كذلك وطالب علم ياتي بنفسه هذا طالب اذا طلاب العلم على مرتبتين منو من يستدعى ومنه من ياتي بنفسه مستدعى وطالب فأما المستدعى إلى العلم مطلوب يعني مخطوب فهو من من استدعاه العالم إلى التعليم لما ظهر له من دودة ذكائه وبان له من قوة خاطره لان هذه قد تكون كسبية وقد تكون الفطرة يعني الانسان يكون ذكيا دون أن يكتسب دون أن ان يزيد في تعلمه من أجل الزيادة في الذكاء هكذا فطرة وقد يكون ماذا قد يكون عنده شيء من الخلل لكن مع ممارسة العلم عنيد يزداد قوته في الفهم والحفظ ونحو ذلك فاذا راى العالم من هو ذكي باعتبار فطرته له وليست دعيه قال فاذا وافق استدعاء العالم شهوه المتعلم كانت نتيجتها درك النجباء وظفر السعداء يعني قد يستدعيه ويكون للطالب شهوه كذلك رغبه في العلم والتعلم حينئذ اجتمع اجتمع الوصفان أن يدعوه وأن يكون الطالب عنده شهوه يعني رغبة في العلم لكن لو استدعاه أو ذكي وقال لا شكرا لا أريد ما الفائده لا فائده اذا اذا استدعى طالب علم وراء انه ذكي أو استدعى شخصا وراء انه ذكي قابل للعلمي وقال له لا انا أريد ان اطلب العلوم الدنيويه لا فائده اما اذا كان وجد عنده شهوه ورغبه فيما يتعلق بالعلم الشرعي حينئذ اجتمعا كانت نتيجتها درك يعني اتبع تبعت النجباء عن الكرماء وظفر السعداء يعني فوزهم لأن العالم باستدعائه متوفر موجود عالم سيدرس يعلم ما دعاه واستدعاه إلى من اجله ان يعلمه والمتعلم بشاوته مستكثر يعني الذي عنده شهوه يعني عنده رغبه فكلما زادت الرغبه حينئذ زاد طلب العلم كلما احب الشيء تعلق به أكثر فاذا تعلق به أكثر وجد العالم متوفرا في تعليم المجتمع صرا ماذا نتيجه أنه سيحصل باذن الله تعالى واما طالب العلم لداع يدعوه وباعث يحدوه فإن كان الداعي دينيا وكان المتعلم فطنا ذكيا وجب على العالم أن يكون عليه مقبلا وجب من جهه العموم ليس على جهه التخصيص لانه ليس بفرض عين نما هو فرض كفايه قد يكون مستحبا وجب على العالم ان يكون عليه مقبلا وعلى تعليم متوفرا لا يخفي عليه مخنونا يعني مخفيا مسورا ولا يطوي عنه مخزونا يعني إذا كان طالب العلم هو الذي أراد العلم وكانت نيته صالحه وكان كذلك ذكيا فطنا حينئذ لا ينبغي لا ينبغي هكذا يعبر لا ينبغي للعالم أن يعرض عنه بل لابد من الاقبال عليه وتعليمه هذا اذا كان ذكيا فطنا قال وان كان بليدا بعيد الفطنه فينبغي لا يمنع من اليسير فيحرم ولا يحمل عليه بالكثير فيظلم يعني يعطيه ما يحتاجه في امور دينه لوازم الاسلامي وما يتعلق به فروض الاعيان ولا يجعل بلادته ذريعه لحرمانه فإن الشهوه باعثه والصبر مؤثر يعني عنده شهوه ورغبه في العلم لكنه بليد ماذا يصنع به المعلم يصبر عليه يصبر عليه لانه مع الصبر حينئذ هذه البلادة قد تزول البلاد هذه الذي هو اغلاق الذين قد تزول بممارسه العلم فاما ان لم يكن الداعي دينيا نظر فيه فإن كان مباحا كرجل ادعاه إلى طلب العلم حب النبهه وطلب الرئاسة فالقول فيه يقابل القول الأول في تعليم من قبله لان العلم يعطفه إلى الدين في ثاني الحال يعني ما اراد الا ماذا الا المناصب ممكن أنه يتعلم من أجل أن يكون لما مفتيا مثلا يصل الى الى الافتاء او ان يكون قاضيا حينئذ هذا الطلب للرياسه ليس له إلا ان يصل من أجل ما يعتريه هذا المنصب من الأمور الجاه ونحو ذلك والمال حينئذ يقول هذا سبب ماذا سبب فاسد قال وان لم يكن مبتدئا به في اول حال وقد حكي عن سفيان الثوري كان ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس بسبب فاس لكن هي نيه فاسده لا شك انه اذا اراد قضاء مثلا أو افتاء من اجل أن يصل الى امور من مال وجاه ونحو ذلك والاصل هي انه محرم لكن مع ذلك اهل العلم قالوا اذا لم يكن لطالب العلم نيه صالحه حينئذ لا يمتنع من تعليمه لا يمتنع مين من تعليمه ومعنى قولهم ليست له نية صالحه معناه انتفى الصلاح حين ثبت ماذا فساد فلو نيه فاسده حينئذ يعلم عل لو عسى اراد الدنيا فيتعلم وحينئذ قد تنقلب عنده الموازين وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال تعلمنا العلم لغير الله تعالى فابى ان يكون إلا لله على سفيان رحمه وتعالى يعني كان ثم دخل ليس المراد انه من اصل نيته فاسده لأنهم كانوا على نهج يختلف على النهج المتاخر ولذلك كان طالب العلم يتعبد اولا يحفظ القرآن ويتعبد ثم بعد ذلك يؤذن له بالرحله حينئذ قد وقع شيء من من حب الدنيا من التفات للمدح ثناء من الفرار عن الذم والنقص ونحو ذلك من التعالي على الاقران قد وقع شيء من ذلك حينئذ تعلمنا العلم لغير الله فافى ان يكون إلا الا لله وقال عبد الله بن مبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا وان كان الداعي محظورا كرجل يدعاه إلى طلب العلم شر كامن ومكر باطن يريد أن يستعمله في شبه دينية وحيل فقهيه يعني اراد ان يتعلب من أجل ابطال الشرع كما يقرا بعض اصحاب القانون أو بعض العلمانين والليبرالي يقراوا في في الشرع يقراون تفسير كثير ولجلي من أجل ماذا من أجل أن ياخذوا شبها ويردوه على أهل الحق هذا طلب علم وقد يرجع الى اله العلم هين يقول هذه هذه نيه فاسده من من اصلها وهو شر كامل ومكر باطن قال فينبغي للعالم اذا راى من هذه حاله أن يمنعه من طلبتهم يعني من طلبه ويصرفه عن بغيته بغيته فلا يعينه على امضاء مكره وعمال شره اذا هذا يترك إذا علمنا أنه اراد الشر وانه في باطنه يريد أن يتصيد الشبه من اجل ايرادها على أهل الحق هذا لا يجوز أن ان يبقى في حلقه العلم اصلا ولا يجوز ان يعلم البت قال ابن مفلح وقال بشر الحافي لا اعلم على وجه الارض عملا افضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته وقال سفيان ما أعلم شيئا يراد يراد الله به افضل من طلب العلم وقد روى عن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النيه بعد وروي هذا المعنى عن جماعه منهم حبيب ابن ابي ثابت سماك بن حرب وقال يزيد بن هارون طلبنا العلم لغير الله فابا أن يردنا الا إلى الله وقال عبد الرزاق إن معمرًا قال كان يقال ان الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله وروى الخلال قال اخبرني حرب قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا يحيى ابن جمال قال قال لسفيان إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نيه قال طلبهم له نيه الاسناد وعن سفيان قال إنما فضل العالم على غيره لأنه يتقي ربه وعن الحسن قال يقي الله لهذا العلم قوما يطلبونه ولا يطلبونه خشيه وليست لهم نيه يبعثهم الله تعالى كي لا يضيع العلم فيبقى عليهم حجه يعني يسخر الله عز وجل هذا العلم من يطلبه ولا تكون له نيه صالحه من أجل أن يحفظ الله تعالى به العلم وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال ما من شيء افضل من طلب العلم لله وما من شيء ابغض إلى الله من طلب العلم لغير الله لانه عباده لم تجرد فيه النية لله تعالى وكل عبادة لم تجرد فيه النيه لله تعالى فهي شؤم على صاحبها لكن مع ذلك هنا باعتبار الطالب لابد من تصحيح النيه بل يجب ان يصحح نيته وان يتابع نيته وام المعلم فلا ينبغي له ان يصرف نفسه وتعليمه عن طالب ظهر منه عدم حسن النية وهذا كله لا يدل على أنه يعلم كل طالب لا بل الطالب الذي يظهر منه حسن المقصد العام ولو كانت النيه فيها شيء من الفساد مما يتعلق بامور الدنيا فهذا يعلم وأما إذا نظر فيه وتفرس انه قد لا يكون خيرا للامه ونحو ذلك هذا لا يجوز تعليمه البت ولذلك قال ابن الجوزي في قول ابن عباس الذي في الصحيحين عندما قال العمر رضي الله تعالى عنهما إن الموسم يجمع الرعاه والغوغاء فأمهل حتى تقدم المدينه فتخلص باهل الفقه فقدمنا المدينة وذلك أن عمر قبل مشوره ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم المدينة قال ابن الجوزي في هذا التعليق على ظنه في كشف المشكل في هذا تنبيه على الا يودع العلم عند غير اهله الا يودع العلم عند غير أهلهم ولا يحدث القليل الفهم ما لا يحتمله فهمه يعني ليس العلم وكل العلم وضع عند عند الناس قال رحمه الله تعالى والرعاء السفله والغوغاء نحو ذلك واصل الغوغاء صغار الجرال قال ابن مفلح جاء زهير الى ابن ابي زائد برجل فقال حدثهم قال حتى اسال عنه لا لو كل أحد لابد من من السؤال عنه يعني معرفة ماذا ينتمي الى شيء يعني في هذا الزمن مثلا التبي لحزبي كذا وكذا لا يعلم كل أحد ابدا تعرف ان هذا ينتمي لحزب معين وجاء يتعلم لا تعلمه لابد ان تعرف انه متجرد عن الحزبية ونحوها فقال حتى اسال عنه قال له زهير متى عهد الناس يفعلون هذا يعني لا يسالون يعلمون العصل والسلامه لكن اذا لم يكن العصر والسلامه وكان الاصل التهم في كثير من الاوضاع والاحوال حينئذ لا باس بي بالسؤال فقال زهير متى عهد الناس يفعلون هذا فقال له الزائدة ومتى عهد الناس يسبون ابي بكر وعمر يعني لما وقع سب ابي بكر وعمر وتم رافضه وشيع وحال ذلك فلا من السؤال حتى لا يعلم رافضيا ثم بعد ذلك يرد عليه بي بعلمه وكذلك في غيره ليس الأمر خاصا بما بما ذكر فاذا عرف ان هذا مرجئ مثلا او نوجهم لا يعلم الفقه ولا يعلم النحو يطرده من اجل ان يتعلم اول عقيده ثم بعد ذلك يتعلم هذه مسائل قال وقال ايوب قال سال رجل سعيد من الجبيل عن حديث فمنعه ما حدثه فقال له الرجل تؤجر يعني على منعك هذا فقال له ليس كل الاجر نقوى عليه وكذا روى عن احمد يعني لا باس اذا تخلينا عن كفاتنا الأجر فثم ماذا أجور اخرى فليس هذا هو الطريق الوحيد الذي لا يحصل المرء الاجر الا الا منهم وعن أحمد قال في ما عن ايوب قال لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون أو لا يعرفون فتضروهم وصح عن مسروق قال لا تنشر بزكاء الا عند من يبغيه بز به بز من الثياب امتاعه البزاز يعني لا تنشر بضاعة كمثل الا عند من, من يبغيه يطلبه ليه لله تعالى من لا يطلب فلا رواه أحمد في روايه عبد الله وقال يعني الحديث وقال شعبة اتاني الاعمش وأنا احدث قوما فقال ويحك تعلق اللؤلؤ في اعناق الخنازير وقال مهنئ لاحمد ما معنى قوله فقال معنى قولي لا ينبغي أن يحدث من لا يستاهل الذي لا يستاهل العلم لا يعطى العلم البتة وقال عبد الله او عبد الملك بن عمير كان يقال اضاعه الحديث أن يحدث به من ليس بأهل من ليس بأهل وقال كثير بن مر الحضرمي لا تحدث بالحكمه عند السفهاء فيكذبوك سفيه اذا حدثته به بالحكمه كذبك مباشره ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقطوك يعرفون انه ماذا انه باطل ولا تمنع العلم أهله فتاثم اهله اما غير الأهل هذا يمنع ولا تحدث به غير اهله فتجهل إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا ذكره البيهقي وغيره اذا إذا قال اهل العلم ان العالم لا يمتنع عن تعليم من لم تظهر منه حسن النيه وحسن القصد ليس المراد انه يعلم كل من هب ودب لا نما لا بد ان يعرف هذا من أين اتى فإذا سلم حييد علمه وإلا فيمتنع عن ان تعليمه ولو منعهم من الحضور هذا كان قديما يكون التعليم مفردا لانه ياخذه مباشرة ما قد لا يكون الدرس عاما قال هنا الا يمتنع من تعليم الطالبين لعدم خلوص نيته فان حسن النيه مرجو له ببركه العلم العلم له بركه طاعه من أجل الطاعات فيتعلم ثم بعد ذلك تصلح نيته كما أنه قد لا يكون صالح الباطن فبتعلمه حينئذ يصلح باطنه ويصلح لسانه ويتأدب بالاداب المرضية حينئذ هذا بثمره وبركه العلم وكذلك يكون ماذا يكون أثره على على الاخلاص لان الاخلاص عباده قلبيه كالرجاء والخوف والمحبه والتعلق بالله عز وجل لا شك ان هذه للعلم فيها أثر وكذلك يكون على على الاخلاص قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى أن يكون إلا لله قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله يعني كان في البدايه لغير الله تعالى ثم مع التعلم ونحو ذلك صار لله تعالى ولان إخلاص النية لو شُرط في تعليم المبتدئين فيه ما عسره على كثير منهم يعني الاخلاص لادى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس لو لا يطلب إلا من كان مخلصا تاما الإخلاص اذا لن تجد احدا إلا ما شاء الله صحيح لانه قد يكون ثم حظوظ في النفس ان يريد ماذا ان يريد يتعلم يصل مثل فلان يريد المدح لاخره اذ قد لا لا يسلم منها طالب علم ليس من المبتدئ فاذا قيل انه لا يطلب العلم حتى تخلص نيته من كل وجه حينئذ هذا فيه عسر على طالب العلم المبتدئ لانه اصلا هو جاهل طالب علم اول ما يضع قدمه في طلب العلم هو مبتدئ لا فرق بينه وبين غيره من عامة المسلمين وإنما سمي طالب علم باعتبار النية والمقصد والا لا فرق بينه وبين غيره قال لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا يعني شيئا فشيئا ويعلمه بعد انسه به بالعلم والأنس ضد الوحشه أنه ببركه حسن النية ينال الرتبه العالية المنزل العالية من العلم والعمل يعني يبين له ما يترتب على الاخلاص وحسن النية أنه ينال الرتبه العالية من العلم والعمل واذا كان كذلك كمل له الباطن والظاهر وهذا لن يكون إلا بحسن النيه وفيض اللطائف فيض قالوا فاض الماء اذا كثر حتى سال على ضفه الوادي واللطائف هذا ماخذ من لطف الشيء فهو لطيف صغرا الاسم وهو ضد الضخامه من العلم وما يتعلق به من العمل وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وفق قال سدده اصابه الحق وحسن الحال أي الشان والتزديد في المقال أي القول علو الدرجات يوم القيامه كل ذلك مبني على ماذا على حسن النية بركه العلم تثمر حسن النية وحسن المقصد حينئذ يترتب عليها ماذا أهم شيء أنه ينال المرتبه العالية في العلم والعمل وإذا كان كذلك حينئذ ترقى بين المقتصدين والسابقين في الخيرات قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث من الاداب المتعلقه بالعالم في مع طلبته مطلقا في حلقته قال أن يرغبه في العلم وطلبه في اكثر الأوقات ان يرغبه في العلم وطلبه في اكثر الأوقات يعني يكثر عليه ماذا الترغيب لأن النفس قد يحصل لها شيء من ماذا شيء من البعد لأن الأصل في طلب العلم أنه يكون مستحضرا لفضل العلم ولذلك قلنا فيما سبق ان اعظم ما يكون دافعا للهمه في طلب العلم طالب العلم اذا لم تكن عنده همه ليس بالشيء همهه هي الاراده الجازمه حدث نفسه صباحا ومساء ويتحرك بذلك أهم ما يعين على ذلك هو النظر فيما يتعلق بفضائل العلم فيقرا في الآيات داله على فضل العلم والعلماء وما رتب الله تعالى عليه في الدنيا وفي الآخرة هذا اول ثانيا النظر في تراجم العلماء وسيا هذا مما يحرك الهمه ويجعلها في السماء وقبل ذا وذاك هو كمال الايمان لان الهمه هي من الإيمان بعض الايمان بعض الايمان ولذلك ذكر ابن القيم في منزلة الهمه في السالكين قال انها مرتبطه به بالايمان زياده ونقصا اذا زاد الايمان زادت الهمه ويزيد الايمان بماذا بالطاعات واذا نقص الايمان نقصت الهمه وينقص الايمان بماذا بالمعاصي اذا كلما ازداد طاعة زادت همته اذا اذا اراد طالب العلم أن يحصن نفسه بهمته العاليه فعليه بهذه الامور الثلاثه زياده الايمان والنظر في فضائل العلم والايات والاحاديث والثالث نظر في تراجم الرجال ان مما يعين في العلم لذلك قال هنا أن يرغبهم في العلم وطلبه في اكثر الاوقات بذكر ما اعد الله تعالى للعلماء من منازل كرامات وأنه ورثة الانبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الايات والاخبار والاثار والاشعار وكل ذلك تضمن شيئا كثيرا من فضل العلم وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من ذلك الواصل الأول وقلنا طالب العلم لا بد يكون معه كتاب لقيم رحمه الله تعالى يفتح دار السعاده نسيمه ما يتعلق بالجزء الاول ويعيده مرارا قد ذكر كثيرا من الايات وذكر كثيرا من الاحاديث من اقوال السلف فيما يتعلق به بفضائل العلم ويجعل له قراءه فيه لكل يوم صفحه واحدة وينتهي منه وليس بلازم ان ينهي الكتاب كله وإنما ينهي ما يتعلق به بهذه الفضائل قال ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا يرغبه يعني كما يرغبه في العلم يرغبه في الوسائل التي تعين على العلم يعني العلم وطالب العلم هذا ليس مجردا هكذا ياتي من السماء لابد من ماذا لابد من تهيئه نفس فالذي لا يهيئ نفسه لن يستطيع ان ياتي إلى باب العلم اذا اراد ان يكون عالما ويرغبه مع ذلك يعني مع بيانه فضل العلم ونحوه بتدريج يعني شيئا فشيئا لأن هذه العوائد تركها دفعه واحده هذا مما يضر العبد يعني ثقيل الانسان كثرة الاكل مضرة بالطلب وكثرة الشرب وكثرة الاختلاط وكثرة النوم اذا جاء في يوم واحد هكذا اراد ان يخفف من أكلي وشربه ونومه وخلطته هذا ينفجر لا استطيع وانما يحتاج الى ماذا ان يروض نفسه شيئا فشيئا ياخذها مرة مره مرة ولا ياتي هكذا مباشره هذا امر فطري صح حمله امر فطري لو اراد ان ياتي للعوائد رجل متعلق بخلطه الناس تاتي تقول له الخلطه هذه مفسدة للبدن والقلب وانها لا يمكن ان تجتمع مع العلم تاره هكذا فجاه يترك الناس ما يستطيع وان لا من ماذا بد من تدل لا من سياسه لا بد من سياسه النفس في مثل هذه العوائد ولذلك طلاب العلم إذا, إذا بدأ يطلب العلم ترونهم كثير لا احتاج الى شاهد أنه قد تعل الهمه عنده هو يظن انه الهمه قد علت لا هي بدا تتحرك فياتي بدلا من ان ياخذ متونا صغيرة يبدا بالفيات ويبدا إلى اخره فيقطع صحيح ام لا ما السبب انه حمل نفسه شيئا لا يحتمله هذا النوع لو كتب الله تعالى له الخير وان شاء الله تعالى يكتب الله عز وجل الخير لو رجع إلى الطريق الصحيح شيئا فشيئا وعرف ان نفسه كالطفل لذلك انه شبهه بالطفل الطفل اذا خرج من بطن امه مباشره يعطونه اللحم والدجاج والسمك أو يعطى شيئا يناسبه يعطى شيئا يناسبه ثم بعد ذلك تمر عليه 16 يزاد له في الاكل بعد سنه الى آخره اذا يترقى معه في الاكل هو بدل يحتاج الى نمو انت كذا الهمه مثل الطفل تحتاج الى الى انماء ينادم شيئا فشيئا ولذلك قال هنا بتدريج لأن هذه العوائد لو جاءها مره واحده هلك ورجع عين هذا يكون ماذا يكون فيه مفسده عظيمه قال ويرغبوا مع ذلك بتدريج على ما يعين اتبع على ما يعين على تحصين اذا ثم أسباب ثم اسباب الخارجيه لابد من الاخذ بها إذا لم ياخذ بها حينئذ لا يستطيع ان يتعلم وهذا هو السر الآن في طلبة العلم فيما يتعلق بماذا أنه قد يطلب العلم لا يحصن يطلب العلم ولا يحصن لماذا لان العوائق والعلاائق لا لا ذكر لها اصلا عنده ولا يحدث نفسه ان ثم عوائق خارجيه فيظن ان الصحبه مطلقه وان النوم مطلق والى آخره فيقع في شيء من ذلك كثير ويظن انه من الأمور التي يسوي هو وغيره فيها طالب العلم لا بد يتميز عن عامه الناس بكل شيء وفي كل شيء في حياته كلها على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفايه من الدنيا يعني الدنيا تاخذ منها ما يكفي اذا زدت شيئا زائدا على الكفايه اضرك واضرك على الميسور ضد المعسون وقدر الكفايه من الدنيا والقناعه بذلك أن يرضى بقسمه عن شغل القلب بالتعلق بها لانه إذا لم يقتنع بانه يحتاج إلى شيء يسير فياخذ هذا اليسير إن شغل القلب الذي يجمع المال هكذا ما يحتاجه زيادة عنيد لا من شغل قلبه عن شغل القلب بالتعلق بها اي الدنيا وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها فان انصراف القلب عن تعلق الاطماع بالدنيا والاكسال منها والتاسف يعني التحسر على فايتها اجمع لقلبه كلما ابتعد عن الدنيا وعن التعلق بها كان القلب اجمع يعني لا ينتشر لا ينتشر يعني لو إذا انتشر القلب فكر هنا وهناك والمشغول لا لا يشغل هكذا قاعده فقهيه لكنها عملية طبيعيه فان اذا شغل قلبه بشيء حين يصرف ذهنه وإذا صرف ذهنه عن الشيء حينئذ لا يستطيع ان يحفظه لان أن يستوعب شيئا من العلم أجمع لقلبه واروح لسرره السر المراد به جوف كل شيء ولبه والارتياح النشاط واشرف لنفسه علو والارتفاع واعلى لمكانته وأقل للحساده واجدر للحفظ العلم والزياده وهذا اهم شيء الذي يتعلق بي بالعلم إذا انشغل بالدنيا حينئذ انشغل عن العلم هكذا قاعده إذا اشتغل بالدنيا انشغل عن العلم اذا اما هذا واما ذاك ذرتان اما اخره واما إما دنيا قال ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعه والاعراض عن طلب الدنيا وعراضها الفاني قل من نال من العلم نصيبا وافرا يعني حظا عظيما الا من كان في مبادئ تحصيله يعني في اوائل طلبه أو ان شئت قلت في مرحله طلبه هنا الطالب يختلف ولذلك ثم هذه من الفوارق بين المتعلم وبين المعلم اذا اراد أن يتعلم سيحفظ ويقرأ ويجرد عينيذ يحتاج الى فراغ في القلب لن يكون كذلك إلا إذا تجرد عن الدنيا بحذافيرها وإلا لا يمكن ان يلتمع هذا وذاك البت قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والاعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني ولذلك قالوا ماذا من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه يعني لا من تعب اولا ولا بد من مجاهدة قال وسياتي في هذا النوع أكثر من هذا في ادب المتعلم إن شاء الله تعالى قال الرحمن تعالى الرابع من ادام متعلق بمعلم قال أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث ويكره له ما يكره لي لنفسه أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه يعني ليس خاصا بالطالب العام المسلمين باب البخاري باب من الإيمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه وداخل فيه الايمان ما يزيد الإيمان واورد حديث أنس عن مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك في مسلم عن النبي الله وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا الذي اشار اليه المصنف بقوله كما جاء في الحديث حديثه الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذه صيغه لا يؤمن يدل على ماذا على أن المذكور من الواجبات أو من المستحبات من الواجبات من الواجب بمعنى أنه إذا لم يحب لاخيه مسلم ما يحب لنفسه يكون اثما كونه ترك واجبا وللنساء عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير جعل البيان قال ابن رجب بخرجه الامام احمد ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير لا يبلغ العبد يعني لا يصل حقيقة الايمان دل ذلك على أن النفي هنا ليس لاصل الايمان لا يؤمن هذا محتمل انه لاصل الايمان فصار المذكور مكفرا وليس الأمر كذلك إنما المراد به ماذا حقيقه الايمان يعني كماله الواجب يعني كماله الواجب لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير قال ابن رجب هذه الرواية تبين معنى الروايه المخرجه بالصحيحين وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته فإن الإيمان كثيرا ما ينفى انتفاء بعض اركانه وواجباته بعض الأركان هذا مخرج من المله والواجبات هذه لا تخرج من المله عند اهل السنه والجماعه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يذل الزاني حين يزني وهو مؤمن الزنا هذا مناف للاصل الإيمان أو لكمال الإيمان لكمال الإيمان الواجب بمعنى انه لو وقع في هذه الكبيره نقص ايمانه لكن وصار فاسقا لكن هل يخرج من المله الجواب لا قال السنه لا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هذه كلها تبائر وجاء النفي هنا عن فعلها حال الإيمان ودل ذلك على انها لا تنافي الايمان هذا محل اجماع عند أهل السنة والجماعه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه قال ابن الجوزي رحم الله تعالى ان قيل كيف يتصور هذا أن يحب لغيره ما يحب لنفسه هذا قد يكون فيه شيء من العسر وقد يكون في بعض الوجوه مخالفا لطبائع النفوس الاصل الانسان يحب ان ينفرد عن الناس هذا الاصل أن يعلو عليهم هذا الذي وافق الطبيعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يحب لغيره ما يحب لنفسه قال ان قيل كيف يتصور هذا وكل أحد يقدم نفسه فيما يختاره لها هذا الاصل ويحب أن يسبق غيره في الفضائل وطالب مع قرينه يحب أن يتقدم عليهم وكيف يحب لغيره ما يحب لنفسه ورادا يتميز عن غيره قال وقد سابق عمر ابو بكر فالجواب ان المراد حصول الخير في الجملة واندفاع الشر في الجملة يعني من حيث الغالب حكم الغالب فينبغي للانسان أن يحب ذلك لاخيه كما يحبه لنفسه في الجمله فأما ما هو من زوائد الفضائل وعلو المناقب فلا جناح عليه أن يؤثر سبقه نفسه لغيره في ذلك بمعنى أنه يحب لغيره ما يحب لنفسه فيما يعتبر من الأركان والواجبات والفضائل التي لا منافسه فيها وامما ما كان فيه منافسه ومسابقه ولا شك انه ماذا يسابق غيره وهذا قد يختص بماذا بانه قد لا يحب لغيره حينئذ المراد بالحديث هنا اشمل ما يكون باراده اللفظ العام واراده الخاص هناذن يحب لغيره في الجملة ودفع الشر في الجملة وأما بعض بعض الفضائل التي يحصل فيها المسابقة بين المسلمين هذه قد لا تكون داخله فيه في النص صين. قال النووي قال العلماء معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفه كما سبق والمراد يحب لاخيه من الطاعات والاشياء المباحات هي داخلته لانه قال من الخير ولا شك ان المباحات قد تعين على على الخير ويدل عليه ما جاء في روايه النسائي في هذا الحديث حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك اذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لاخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه يعني فيما يتعلق بماذا بالإسلام وكمال الإسلام وبالايمان وكمال الايمان على جهه العموم في الجملة والجملة كما قال ابن الجوزي واما عند التفصيل وما يتعلق بالفضائل والمسابقات فليس الداخله فيه في النص يعني هذا متعذر اعتبر مخالفا للطبائع قال اذ معناه لا يكمل ايمان أحدكم حتى يحب لاخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها وام المسابقه فليس الداخله فيه في ذلك بحيث لا تنقص النعمه على أخيه شيئا من النعمه عليه وذلك سهل على القلب السليم وانما يعسر على القلب الدغل عافانا الله واخواننا أجمعين الله اعلم اذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه المراد به الجمله في الجمله يعني ما يتعلق بالخير في الجملة وما يتعلق باندفاع الشد في في الجملة وهذا لا يمنع أن يقول قائل اذا اتركه لا انافسه بطلب العلم لاجل ماذا أن ينفرد عني قل لا بل تنافسه وتتقدم عليه وهذا ليس داخلا فيه في في النصيب قال الموردي ومن آدابهم العلماء نصح من علموه والرفق بهم وتسهيل السبيل عليهم وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم فإن ذلك اعظم لأجرهم واسن لذكرهم وانشر لعلومهم وارسخ لمعلومهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي يا علي لان يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس قال المصنفون رحمه الله أن يحب للطالبه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه فكل فضيله لا مسابقه فيها يحبها لي لغيره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى يتجاوز رقاب الناس الي لو استطعت الا يقع الذباب عليه لفعلته وفي روايه ان الذباب لا عليه فيؤذيني هذا بوب له البخاري في الادب المفرد باب اكرم الناس على الرجل جليسه والاثر موقوف وليس مما مرفوع رواه في روضة العقلاء قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حميد بن الزنجوي قال حدثنا حسين الوليد قال حدثنا عبد الله عنه به عن عباس رضي الله تعالى عنهما وبعض مضعفه على جهة الواصلي وصححه بقوله اكرم الناس علي الجليسي الى هنا بعض الصحابه قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يعتني المعلم يعني بمصالح الطالب يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به اعز أولاده من الحنو والعطف والشفقه عليهم أي الرحمة والرافه والخوف من حلول مكروه بهم انصح والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منهم جفاء ضد البر ونقص لا يكاد يخلو الانسان عنه وسوء ادب في بعض الاحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان بسط العذر بمعنى ماذا قبول يعني يقبل عذره فان اذا احب لنفسه اذا حب لغيره ما يحب لنفسه ينطوي تحت ذلك ما ذكره من الأدب وهو أنه يعتني بمصالح الطالب ويعامله بمعامله ابنه من حيث الحنو والشفقه والاحسان من ذلك ولذلك إذا صدر من الابن تجاه ابيه ما هو في معنى العقوق والجفاء يريد ان يصبر عليه ويقبل عذره نحو ذلك قال ويوقفه وقفه على ذنبه اطلعه عليه ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف نصحين وتلطف لطف في العمل دفق به لا بتعنيف وتعسف العنف ضد الرفق وعنفه تعنيف لامه وعتب عليه وعاسفه خبطه ابتغاء حاجة على غير هدايه بمعنى انه يتلطف معه في النصيحه التي هي أحسن ولا يعنفه ولا يشدد عليه ولا يلومه ولا يعتب عليه قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شانه فإن عرف ذلك لذكائه بالاشاره فلا حاجة إلى صريح العبارة يعني اذا وقع الطالب في جفاء مع معلمه لابد من النصيحه ثم إذا كان يفهم بالإشارة اكتفى بها وإلا لابد من صريح العبارة اما هذا واما ذاك قال فلا حاجه الى صريح العبارة وان لم يفهم ذلك إلا بصريحها اتى به وراعى التدرج في التلطف ويؤدبه بالاداب السنية اداب سنيه يعني منسوبه إلى الى السنه قال النووي وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج فيحرضه باقواله وافعاله المتكرره على الاخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبه الله تعالى ويزهده في الدنيا ورغمه في العلم بتذكيره فضائله ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده قال ويحرض على الاخلاق المرضية ويصي به العرفية يعني الموافقة للاعراف لان موافقه اعراف الناس فيما لا يخالف الشرع هذا من تمام العقل من تمام العقل على الاوضاع الشرعيه اي الموافقه للشرع اما ما يخالف الشرع من العادات والاعراف فهي مردوده ولا يجوز قبولها بحال من الأحوال اذا هذا ما يتعلق به هذا الأدب وهو الرابع ان يحب لطالبه ما يحب لي لنفسه وما يتعلق بشيء من الادب قال الخامس أن يسمح له بسهولة الالقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه لا سيما اذا كان اهلا لذلك لحسن ادبه وجوده طلبه قال النووي رحمه الله تعالى وينبغي ان يكون سمحا يعني المعلم ببذل ما حصله من العلم يعني يأخذ العلم منه بسهولة علماء على صفين منهم من قد يكون فيه شيء من الجفاء عنيد اخذ المعلومات منه والعلم فيه شيء من الصعوبه ومنهم من يكون على عكس ذلك فاخذ العلم منه اسهل قال أن يكون سمحا لان هذه طباع هذه غلابة على الانسان قد يتعلم ويتعلم قد يكون اماما يكون فيه شيء من من الجفاء ان يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم ولا يلقي شيئا إلى من لم يتاهل له ولو سال عنه لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره يعني من سهوله الالقاء أن يعلم من هو أهل ل أن يتعلم بمعنى أن العلم على درجاته منهم من لا يستوعبه المبتدي فلا يعطيه ذلك العلم لو ساله لم يجبه ومنهم من قد يستطيع ان يتعلم علما لا يحصل للمبتدئ فلو ساله اجابه قال ولا يلقي شيئا إلى من لم يتاهل له ولو سال عنه لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ويتواضع للمتعلمين في حديث مسلم عن عياض حمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي أن تواضع قال الموردي من ادابهم الا يعنف متعلما ولا يحقر ناشئا ولا يستصغر مبتدئا فان ذلك ادعى إليهم واعطف عليهم واحث على الرغبه فيما لديهم ومن ادابهم الا يمنع طالبا ولا يؤيس متعلما لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم واستمرار ذلك مفضن إلى انقراض العلم بانقراضه بمعنى انه لا يزهد الطالب في التحصيل اذ لو زهده لا صرف عن العلم واذا صرف عن العلم حينئذ لم يبقى متعلم البتة قال أن يسمح له بسهوله الالقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه لا سيما اذا كان اهلا لذلك لحسن ادبه وجوده طلبه قال ويحرضه يعني المعلم يحرض الطالب على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد كل منهما متقارب مع الاخر وضبط الشيء حفظه بالحزم والفوائد جمع فائده وهي ما استفادته من علم او مال كل ما يستفاد يسمى فائدة لكن إذا كانت هذه الفائدة فيها نوع من الانفراد وهي التي تسمى الشوارد حينئذ تسمى ماذا تسمى فرائد سمى فر كله فريدة هي فائدة من غير عكس قال على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد ولا يدخر عنه من انواع العلوم ما يساله عنه وهو اهل له لأن ذلك ربما يوحش صدرا وينفر القلب ويورث الوحشة ولذلك لا يلقى إليه ما لم يتاهل له لأن ذلك يبدد ذهنه يعني يفرق ذهنه ويفرق فهمه حينئذ نعطي طالب العلم ما يحتاجه فان ساله الطالب شيء من ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه ليس كل ما سئل اجاب لأن من الاجابه ما يضر بي بالطالب قال وان منعه اياه منه شفقه عليه ولطف به لا بخلا عليه ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتاهل لذلك وغيره وقد روي بتسهيل الرباني انه الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كبارهم والرباني هذا فيه كلام لاهل العلم ياتي في الدرس القادم الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين